An yedعu بالدعاء الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اذا الانسان دعا بهذا الدعاء قال الشيطان لاصحاب من الشياطين فاتكم المبيت لا يستطيع الشيطان ان يدخل مع الانسان الى المنزل فاذا دخلت الى المنزل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 ومن أهم مهمات الدخول في المنزل الاستئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مرة في بيته فجاء رجل فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم عنده أخرج فعلمه كيف يستأذن حريص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم هذا الأدب الرفيع خرج الخادم قال له قل السلام عليكم أأدخل فلما استأذن بهذه الطريقة مع السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن فادخل ونهان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستئذان أن الإنسان لا يذكر نفسه يقول مثلا إذا قرعت الباب فيقول من بالباب تقول أنا قرع الباب مرة رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال أنا فالنبي انكره قال انا انا أنا يعني من اسمك قل من أنت فهذه من الأداب المهمة عند الدخول للمنزل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 يطلب من النبي سعى سلم يأتي الى بيوتهم يصلي في مكان حتى يتخذ هذا المكان مصلى فهذه سنة بغير كل انسان يتخذ في بيته مصلى يصلي فيه اهله ويصلي فيه اولاده نبهنا الحبيب صلى الله عليه وآله سلم على الاشياء التي تمنع دخول الملائكة الى البيوت ودخول الملائكة امر مهم جدا إذا ما دخلت دخلت الشياطين نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احضر من التصاوير والتماثيل المنتشرة الان في كثير من البيوت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 قال صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انياتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم